صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أذقنا الناس رحمة منهم عِنْدِي نَارٌ وَأَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ إِلَّا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ جاء اتهاريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق يا ايها الناس انما باغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم فننبيكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما انزل الله من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها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 والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزادهم ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلنا اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب جنتهم فيها خالدون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 سمع الله لمن حميده الله أكبر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 نوار وو نن شرچر اشر کھون کر فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُم إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْنُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا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 كذلك حقت كلمة رَبِّكَ على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده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 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى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 ولكن تصديق الذين بين يديه وتصين الكتاب وتصين الكتاب لا اريد فيه من رب العالمين ام يقولون افتروا قُلْ تَأْتُونَ بِصُورَةٍ مِثْلِي وَادْعُوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّىٰ كيف كان عاقبة الوالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَأَنتُمْ بَرِيئُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ أَمْ أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا سمع الله لمن حمده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 ومنهم من يستمعون إليک أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقنون ومنهم من فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً ۚ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَغَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بنقاء الله وَادْخَصِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إلا, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل إِذَا جاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تكذبون الآن وقد كنتم به تستعجلون ويستنبعونك أحقه ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون, هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك بئونك احق هو ويستن بئونك احق هو قل ان ربي انه لحق قل ان ربي انه وما انتم بمعجزين وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ نَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرٌّ نَدَامَتْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ نَبَتَتْ فِي وَأَسْرٌ مَدَامَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 تم اللہ حمن سميد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في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 قل ارئيتم ما انزل اليكم ربكم قل ارئيتم ما انزل عليكم ربكم قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حرثا وحلالا قل ان اذين راكم ام عن الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون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 وما يعزب عن ربك من مثقال درة في الأرض ولا في السماء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 لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم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 ہوئی لہو نافی سنا ویون فل دکھوں أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مَتَاعُ في الدُّنْيَا مَا إِلَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الشديد بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ سمیا گھنی من سمیر all mm -hmm.